وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ سَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَسِيرٍ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 فما أطيتُم شيئاً فمتى عُلْحَيَاتِ الدُّنْيَا وما عَادَ اللَّهُ خَيْرُ وَأَبْقَى لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبواهم يغفرون والذين استجابوا لربهم وقاموا الصلاة وقاموا الصلاة وأمرهم شورا بينهم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 إنه لا يحب الظالمين ولمن انتصر بعد ذلك فأولئك ما عليهم من سبيل إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق ولئلك لهم عذاب أليم ولما صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور وَمَن يُضْلِل اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن وَلِيٍّ مِن بَعْدِهِ وَتَرَضَّى الْمِنَّ لَمْ مَا رَأوا الْعَذَابَ وترى الظالمين لما رأوا الْعَذَابَ يَقُولُونَ يقولون هل إلى مرد من سبيل الله سلام الله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 صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الظل ينظرون من طرف خفيه وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا إن الخاسرين الذين خسروا أفسهم وأهلهم يوم القيامة ألا إنَّ الظالمين في عذابٍ مقيم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 أو يزوجهم ذكرانه وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير الله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 والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولا ولبئس المهاد ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله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 Fayezalal tumim bagaimana jatukum al baina? Tufalamu, fakalamu, anna Allah azizun hakim. Hal yang azurun illa ayi? Yatiyahum Allah fi zuladim min من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. الله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 صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سأل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة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 وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم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 وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم الله